يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئ فتبين أَنْ تصيب قوما بجهاد فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وَاعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من الله ونعمة والله عليم الحكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتدلوا فأصلحوا بينهما فإن بَغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله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 يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسمه ورا تجسسوا ورا يغتابوا بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.